البخاري استخرج صحيحة سبعة آلاف شديث من أكثر من ست مئة آلف شديث الإمام حمد محمد كان يحضر وحضر مئات الألو من الأحاليث الموضوع المقلوبة والضعيفة القضية ليست سهلة قضية منحرة ومبينة ومن ثم فإن القولة من أخبار الحاج لا يشتك فيها بلا حقائق مراقبة فعهد الصحابة والقرون الثلاثة على المفضلة جلاهير العلماء كل لذب في منهجه يقررون عنا خبر الأشر إذا كان صحيحا إذا كان صحيحا أي أنه تابد بالإثناد الصحيح ليس فيه علمه ليس فيه شبه لم يتكلم العلماء فيه فهو يفيد العلم ومن ثم نأخذ به في باب الهاتف كما نأخذه به في أي باب من الأبواب الأحكام الأخرى وتصول هذا لعلّم تأتي له هنا سبب أمور نحلص على الأسئلة لديه الدرس ونكملها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم <تصفيق> هذا أخر يسأل سؤال عن قضية استمرار الدرس ويقول من أنه عنو أن العقيدة لا تأثر كبير في حياته مجددا بحيث ان هذا الدرس من الدروس المهمه فلو دام ريدا نختصر على خمسه دقائق لان في هذا اخلال اخلالا لغتا بلغة... اخلالا كثيرا من من هذا الكتاب الذي اشتق اليه نرجو ان نمر هذا الدرس سندرس ان شاء الله هذا الاقتراح ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم, <تصفيق> الرحيم, الرحيم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 من دروس الشرح لمعد الاعتقاد سدره قدامه رحمه الله تعالى وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى فمن جاء في ايات السفاس او فمما جاء من ايات السفاس قول الله عنه وجل ويبقى وجه ربك والشيخ هنا بعد ان ذكر مقدمه جليله في منهج اهل السنه والجماعه بين في فان وجوب الخير على منهاجهم والتحذير من سلوك طريقه اهل البدع ان مخالفته لطريقته و ذكر اقوال الائمه كالمزاع وعمر بن عبد العزيز وقبلهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكر بعد ذلك القصه التي وقعت في زماني الغاتب في محنه في القول بخلق القران وكيف ان ذلك الشيخ استطاع بعونه من الله وتوفيقه ان يرسى على منهج المعتزله في هذا الباب حيث رد عليه ورد عليهم بمنزج أهل السنة والجمال القائم على أن هذه الأمور المتعلقة بإصماء الله وصفاته لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإشسان من القرون المفضلة قد جهلوها لا يمكن أن يكون هذا ثم يأتي بعد ذلك أفراق القرامطة والمفسرون بالفلاسفه والصائرون على المناهج العقليه بتغييرات وتحريفات متعدده ليكونوا عالمين بالاسر وان الامر يتخلق بامر غيبي بامر غيبي لا مجال للعقل فيه قال وهو قداس اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما ورد في ذلك من اخبار فبعد ان قدم الشيخ هذه المقدمه بدا يذكر امثله فقال رحم الله تعالى فمن جاء من ايات الكتاب وسياتي بعد قليل يذكر احاديث السنن ويلاحظ هنا ان ابن قدامه لانه كان متاخرا لم يذكر بعض الصفات مثل صفة العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر لأن هذه الصفات السابع ليست الجملة بين أهل السمة والجماعة وبين كثير من العلماء المنتسبين في ذلك الوقت إلى الإمام الشافعي أو أبي حنيثة أو مالك أو حتى أحمد بن حمد من الأشعارية والماثريبية لم يكن بينهم خلافهم في الجملة في إثبات هذه الصفات ولهذا لم يختشهد بها ولم يذكرها وإلا فإن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى هي من الصفات الثالثة والشيخ أراد أن يذكر نماذج وبهذا قال فمما يثبته أهل الصنة من الصفات فهو ذكر نماذج منها لكنه ذكر من الصفات ما وقع فيه خلاه فذكر أول صفة وهي صفة الوجه لله فبارك وتعالى واستشهد لها غياية من القرآن وهي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ويبقى ذل جلاله والإكرام وقد وردت صفه الوجه في آيات كثره كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا وجهه وايضا ثبت في الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ورد في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلا قول الله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم فقال صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم فقال اعوذ بوجهك او ان تحشر ارجلكم فقال اعوذ بوجهك ثم ترى او يلبث تمشيعا فقال صلى الله عليه وسلم هذه اهول فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بوجه الله تعالى ولهذا ورد في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صعب ابن أبي ورقص رضي الله عنه حين زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض وجرى بينهما ما جرى لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم له انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها الا اجرت عليها و حديث وصيته في كل مال ونصه ووله طلب ووله كثير المعروف المهم ان الادله من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على ان الله سبحانه وتعالى له هذه الصفه التي هي صفه الوجه صفه الوجه نفترها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته لا نتاولها ولا نعقلها ولا نشذبها ولا نكيفها وانما نثبتها كما اثبتها السلف الصالح رحمهم الله تعالى هنا ونحن نتكلم عن صفه الوجه لله تعالى احب ان اقف وقفه قصيره تتعلق بتقسيم الصفات لان بعضهم يقول صفه الوجه واليدين صفات خبريه بسيطه العلم والحياه والاراده والقدره والسمع والبصر يسمونها حسيات عقليه هذه خبريه وهذه عقليه واحيانا يقولون صفه الوجه واليدين والحياه والعلم والسمع والبصر صفات ذاتيه وصفه الرضا والغضب والاستباء والمجيء والنذور والاثاث اثاث فاهيه اي انها متعلقه بفاله بارادته ومشيئته سبحانه وتعالى وهذه التقسيمات لم تكن معروفه بهذا الشكل لدى السلف الصالح رحمه الله تعالى ولهذا نجدهم يثبتون جميع ما ورد من الصفات دون ان يفرقوا بين صفه واخرى كما فعل ابن كدامة هون ذكر صفات عجيبة لله سبحانه وتعالى دون أن يميز ويقول هذه خبرية وهذه عقلية وهذه ذاتية وهذه جالية ولهذا فإنني أنصحكم بقراءة كتاب التوحيد آخر كتاب من فهيش البخاري رحمه الله تعالى آخر كتاب كتاب الإصحاحي البخاري عن وانا له بعنوان كتاب التوحيد وهذا الكتاب عظيم جدا حقيقه اذا تاملت تضويب البخاري واستشهاده بالايات ثم ذكره للاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في هذا الكتاب عجبا عجب عجب. ومن هنا فان من تامل تصيبات البخاري رحمه الله تعالى يجب ان نوه صار في ذلك ايضا دون ان نفرق بين اسم من اسماء الله ولا الورع بين شبه المفترات فرجع اليه اننا الى فنه او الشيخ المعلم بن الى شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الانهنان فانه شرحه في مجلدين كبيرين وشرحه من الشروح الواقع المهمة وشرشه من قبله مثل شرشة محجر شهدات حبار أو العين في عمدة القارئ أو الصيوط الذي لخص الشرشين في أرشاد الثالث أو غيرها من شروش مخارئ يستهين به الإنسان لكن شرش العميمان لكتاب التوشيد الذي هو آخر كتاب من كتب صحيح ودخاري شرشه جاء مبسوطا على وفق منهج أهل السنة والجماعة مع المناقشة لمن أخطأ أو انحرف في هذا الفيض المهم هو أن هذه التقسيمات إنما جاءت بعد ذلك وإذا كان بعضها له شظا من المعنى فإن بعض الصفات فحباً خدري مثل صفة الوجه أو اليدين لا يمكن أن نطلع عليها إلا بخبر صادق وبعضها خدري عقلي مثل صفة العلم لله سبحانه وتعالى والإرادة فإن هذه الصفات دلت عليه الأذلة من كتاب الله ومن سمة رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضاً دل عليها دليل العقل لكن العمدة في الإثبات أولى إن ما هو إن ما هو للنقل لأن هذه متعلقة بأسماء الله وشفاة لكن لا يمنع بعد إثبات هذا العقل أن ندلل عليها بعد إثبات هذا النقل أن ندلل عليها لدليل العقل إذا كان الاستدلال منهجيا وفحيحا كذلك ايضا التقسيم بان هناك صفات ذاتيه يدركها الحياه لنفس الحمدانه وان هناك صفات فعليه هذا ايضا مما له حظ من المعنى وقد دلت عليه النصوص فان بعض صفات الله سبحانه وتعالى تتعلق بمشيئته وارادته فاستواء الله على العرش مثلا له دلالتان. دلاله دلاله للبلو وحاله ازليه لكن الدلاله تسرى وهي اختراع وهذا الحرش لهذه المفاهيم في اسعاره فليست ازليه ولهذا قال الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى ثم استوى فاستوى وهو تبارك وتعالى على العرش بعد خلقه يقوله جل جلاله سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا ومجيء يوم القيامه لفصل القضاء كل هذا مما يتعمق في راتبه ومشيئته وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكر لذلك فسمهج لله سبحانه وتعالى نقف عندها لانها نموذج لبقيه الفكر فنحن نحتفظها ولغت اولا والذين انخرصوا في هذا الباث تؤول وهذه الصفة قائلي ان وجهه هو ذلك كل شيء حالك الا وجهه يعني الا ذلك وهذا تأويل بعض لان دلاله الوجع على الصور لا شك فيها ودلاله الصفة على الموصوف لا شك فيها وان له باصره ليس بكدوات المخلوقين لا شك فيها لكن ان يقال ان معنى الصفه التي هي صفه الوجه لله سبحانه وتعالى هي ذاته ولا في كله على ان لله وجه يليق بجلاله وعظمته نقول هذا هو الخطا هذا هو التاويل الخاطئ بل يجب اثبات هذه الصفه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وهذا هو منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى يفتكون ولا يتاملون ولا يكيفون ولا يفسرون وانما يفتكون هذه الصفه لان الله اخبرنا بها وهو اعلم بنفسه ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا بها وهو اعلم بربه صلى الله عليه وسلم ومن ثم فنحن نسير على منهاجه خاصه وان سلف الامه اجمعوا على ذلك وقت يقول قائل ولكن يكون الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولله المشرق والمغرب فعينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله وقال ان بعض من المفسرين من السلف قال وثم وجه الله اي قبلت اي بنسبه لذلك وظن هؤلاء ان قولهم اجله الله انما هو تاويل لهذا السر ولهذا لما الف الشيخ فلان بن تيميه رحمه الله تعالى على عقيده الوسطيه التي هي عقيده جامعه لمسائل عظيمه مخالفه من حاله من اهل الكلام قال لهم شيخ الاثنان ابن تيميه انا اؤمله كل ثلاث سنوات فان اتيتم املي بكلمه واحده من العقيده الواسطيه تخالف عن السلف رحمهم الله تعالى ثلاث وخالف ما فيها رحمني اعترف لكم بانني او كلام النحو فضحف المخالفون له ودعوذوا إلى مناظرة حول عقيدتها الواقع في قصة ومشنة جرت له رحمه الله تعالى ولكن الشاهد ما يتعلق بهذه المناظرة في ما نحن بصدد وهو صدد الوجه لله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله تعالى في مناظرته في الواسطية فلما جلسنا أي جلس الشيخ مع مخالفين من أهل الثلام وغالبهم أشعارية رحمهم الله الجميع قال شيخ الإسلام ابن سينيا فلما جلسنا قالوا لي وكأنهم كانوا فريشين لقد وجدنا عن السلف تأوين يقول أن قد حكي بني فقلت لعلكم تقصدون قول الله تعالى فأينما تولوا فتم وجه الواقع قالوا نعم نقصد هذه الآية فإن بعض الصلف قالوا فتم قبلة فقال له الشيخ الاسداد المتينية هذه الآية ليست من الصفات وما استقر به بان المقصود بها اتسمه قبلة الله حق لان الايه جاءت في سياق بيان ما في سياق بيان القبله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثمن وجوههم فاينما تولوا اي اينما سجدوا بوجوههم متحولون لله سبحانه وتعالى مخلصين في صلاتكم اتجه قبلته قبلة الله سبحانه وتعالى ولا شك ان صيغه الايه دليل عليها لكن يبقى الكلام بقيه على و هياس ان الشيخ الاسلام ابن تيميه في موضع اخر من كتبه احتج بهذه الايه واستفاد منها صفه الوجه لله تبارك وتعالى فكنت هذا نقول نعم الاحتجاج بهذه الايه على ادعاس في صفه الوجه لله صحيح برجاء ان تنتبهوا الى هذه الامور لان هذا ستجدونكم انفسكم محتاجين اليه في بعض القضايا التي هي متعلقه بصفات الله سبحانه كيف تكون هذه الآية حسنة هذه الآية سيطة مساق ديانة الدرس لكن لا يعتبر عنها بنسبة الصفة إلى الله إلا ما صح أن يكون صفة لله إلا ما صح أن يكون صفة لله إذا القول المتعالى فعلما تولوا فثم وجه الله نقول المعنى يدل على ذلك لكن ايضا لانه قال وجه الله ما عسى بهذا التعبير ان يلم وان الله سبحانه وتعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته رهيب من الذبور وعظمت الا وان الله سبحانه وتعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته ولهذا اختلف السلف رحمهم الله تعالى, تعالى مثلا في بعض الشواث مثل خطه الجنب ان تقول نفس يا حسرت على ما صرفت في في جنب الناس فبعض السلف ناخذ منها اضرب شفه الجنب بعضهم قال لا صيغه الايه تدل على انها على ما فردت في حق الله وطاعته ولم تأتي هذه الآية لبيان الصفة وكلا القولين فيه محق أو ليس فيه محق نهد كلا القولين فيه حق لأن الذين قالوا يثبتوا منها الصفة قالوا نهد نحن نهد أن سيابة الآية على ما فردت في حق الله وطاعة الله وهذا واضح الجلاله في جدا ولو اراد انسان ان يشرح هذه الايه وقيل له ما معنى قول تلك النفس التي تتاسف يوم القيامه على ما تركت ما معنى قول الله تعالى حكايه عنها ان تقول نفس يا حسرتها على ما تركت في جنب الله ليس الصراحه بانها تتحسر على ما تركت من الايمان بالله وطاعه الله والصلاه والعبادات وغير ذلك ويقول تفسيره تفسيره صحيحا لكن بل قال إنه يؤهد منها صفات من عين أخذ قال إنه لا يدد تعليق بالنسبة لله سبحانه وتعالى إلا بما يصش أن يصف الله به إلا بما يصش أن يصف الله سبحانه وتعالى به ومثل ما فقال على ما فرقت فيه جنب الله؟ تدل على المعنى الذي دلت عليه سياق الايه وايضا نستفيد منه ان لله جنب يليق بجلاله وعظمته ولا فرق بين الجنب والساق والقدم والرجل والانرج واليدين والعين وهذه الصفات كلها دلت عليها ادله صريحه صحيحه بعضها في كتاب الله وبعضها في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وفسرت للذين لله سبحانه وتعالى ايضا مما اوردت ادلتها نحصا في كتاب الله تبارك وتعالى مثل هذه الايه التي استشهد بها الشيخ ومثل قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بايدٍ عظيم لا يسيير ومثل قول الله تبارك وتعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في احد الفاظ البخاري يد الله من ام يد الله من ام لا يغيضها نفق يعني لا ينقصها نفق رحاء الليل والنهار الرحاء كثيره الصب فحاء الليل والنهار فقوله يد الله من اهدى إذ على اسباك صفه اليسر لله سبحانه وتعالى وايضا حديث يقلب الله السماوات بيمينه والارضين بشماله روايه مسلم وايضا حديث السفاه حينما يرسل الناس اليه ادا ويقولون له انت قد كرمك الله فيصلون له وخلقك الله بيده وخلقك الله بيده فهذه دالة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى والنصوص الغاردة في مثل قوله تعالى تبارك الذي في يده الملك تدل على صنفة اليد كما فيه أيضا حريف الشبع وخلقك الله بيده وقوله بما عملت أي منه لا تعارض لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه وهو المعظم لنفسه والمعظم لصفاده أو يقال أقل الجمع إذنان فتتفق آية مما عملت أيدينا مع آية بل يداهم مبصدتا ما منعك أن تسجد لما خلقته بيتين والمخالفون لأم السنة والجماعة في هذه مِنَ الْمُتَوَلِّدَةِ وَكَثيراً مِنَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ يَقُولُونَ عِنْدَ الْيَدِ بِمَعْنَى الْقُدْرَةِ وَأَحْياناً يُفَسِّرُونَهَا بِمَعْنَى النَّعْمَةِ وَ قَوْلُهُمْ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ تَأْوِيلٌ لَمْ يَذُنْ عَلَيْهِ سَلَفٌ وَالسَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى اثبت هذه الصفات اثبت رحمهم الله تعالى هذه الصفات ومنعوا من تاويلها ولكن في صفه اليدين لله جاءت النصوص بجلاله قاطعه تمنع من التاويل واني والله حب هذه البحوث اعجب ليس الجراه اولئك العلماء فضل على ان يتاولوا قوله تعالى بل يدا مبسوطه وقوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك مص صريح واضح لا يمكن تاويله يداه لمخلق ما خلقت اليدين بنعمتي بقدرتي بيدي وقدرتي لا يمكن نص صريح في إثبات صفة ليدين لله سبحانه وتعالى ولهذا فإنني أقول وكما قال من صدقني من أهل العلم إن تأويلهم لهذه الآية لا وجه له لا وجه له حتى من دلالة اللغة العربية قد يكون بعد التأويلات الأخرى وإن كان باطلة لم وجه باللغه العربيه لكنه تاويل باطل لكن لليدي تاويل اليدين تاويل لا وجه له اطلاقا في اللغه العربيه ولهذا في قول الله تبارك وتعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك جاءت العباره وجاءت تغيير قاضيا في هذا المثل فقال اولا خلقت فاضاف عن فعل إلى نفسه خلقته وعبر بلفظ الخلق والخلق له دلالته الخاصة ثم قال بيدي وعضافها إلى نفسه بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ثم جاء معبرا بلفظ التفنية كل ذلك ذات دلالة قاطعة على أنه تأويل هذه الآية باطل وإذا تبين على بيطنان تأويل هذه الآية فإنه دال على أن تأويلات الأخرى لا دليل عليها حتى ولو كان أحيانا لها وجه بعيدا من اللغة إلا أنه يضل على أن منهجه في التأويل منهج غير صحيح ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال تعالى إخضارا من عيسى عليه السلام أن أبو قال تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك وهذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وحظه ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه نفسه و مرض ايضا ذلك في احاديث كثيره جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده ايش بقيه الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلق و رضا نفس و رضا نفس و نذاك كلمات ووردت في حديث الصحيح الاخر المشهور يا عبادي حريث القدس يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم فهذه الايات والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم داله على اثبات هذه الصفه واهل السنه والجماعه يثبتونها لان يثبتونها لله سبحانه وتعالى كما يليق به بجلاله وعظمته لكن ينبغي الا يفهم منها وقد اشار الى ذلك الشيخ الاسلامي ابن تيميه ان لله وصفا منفصلا عن الله سبحانه وتعالى كما يقال بالنسبه للمخلوق بالنسبه للمخلوق يقال عنه ان له جسد وله روح تسمى تسمانا فيقولن خرجت نفسه يعني خرجت روحه فقال الله تعالى ويحذركم الله نفسه فاعلموا ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك لا يفهم منها ان لله صفه منفصله عنه كما قد يفهم بالنسبه بالنسبه للمخلوق وهذا هو الذي ايضا يدل عليه يدل عليه المفصل فاما الفاء هنا دال على السبب وعلى ذات الله سبحانه وتعالى ان التي لا تشبه جواز التي لا تشبه ذوات المخلوقين فقوله سبحانه وتعالى فعلم ما في نفسي او يحذركم الله نفسك اي يحذركم ذات هو المتصف بالصفات ذاته انصفه انصفته بصفاته وليس هناك ذاته منفصله اسمها النفس كما قد يتوهم البعض ثم ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فكره اخرى فقال وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك وقوله تبارك وتعالى خل ينظرون الا ان ياتيهم الله وهاتان الايهان دالتان على صفه المجئ والنزول لله سبحانه وتعالى وهما من الصفات الفعليه التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى كما يليق بكلامه الحكيم كما يليق بجلاله الحظ وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة صفة المجيد ويثبتون صفة الإتيان لأن النصوص دلت عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى في أكثر من آية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمان وفي آية المكرر إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه فقوله يأتي ربك أو بعض آيات ربك بليل عنها الضقنان من تأوذل ذلك لأنه ميز بين إتيان الرب وإتيان الآيات ولو كان اطيان الرب هو اطيان الياس او ضعف عباد الله او نحو ذلك كما يقول المتاوله لما ذكره هنا ومن جفا لما ذكره هنا ومن جف هذا واضح تماما والمخالفون لمنهج اهل السنه والجماعه يقولوا وجاء ربك اي وجاء امر ربك ياتي ربك ان ياتي أمر ربك أو يأتي ملكا من الملائكة أو يأتي ملكا من الملائكة وهذا كله من باب التأويل الباطل فإن هذه المسوس ومنها حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم قد دلت على أن الذي يأتي هو الله سبحانه وتعالى وأن مجيئه وإتيانه كما يليد بجلاله وعظمته لا يلزم منه لواجم النقص التي نعلمها عن المخلوقين ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث الطويل المتعلق بيوم القيامه حتى اذا لم يبق الا من يعذب الله اتاهم رب العاد اتاهم رب العالمين نص صريح ان الذي اتاهم هو رب العالمين فسبحان الله اما تاويله بانه امر ربك او نشم ذلك فهو مخالف لهذه النصوص الصريحه الداله على ان الذي يتصف بها هو الله تبارك وتعالى بعض المتكلمين تاولوا من هذه الصفات وقال انه لا يجوز ان نثبتها لله سبحانه وتعالى لان الصفات الفعليه التي هي المجيء والإتيام والإستوى والنزول والغضب والرضا هذه الصفات يلزم منها حلول الشوالد بذات الله تعالى ومقصودهم بحلول الشوالد أن كل جسم طبعا هذا الكلام عام كل جسم هكذا يقررون حلت فيه الحوادث والتغيرات سواء كانت هذه الحوادث بما فقد او مرض او نقص او نشو ذلك او كانت افعال مثل حركه وتلوث وغير ذلك انه يكون حال فكل جسم حلت فيه هذه الاشياء فهو دليل على حذوره واستدل هذا شروط العالم بهذه القاعده فقد قالوا دليلا على ان العالم حادث وانه غير ازلي وان كلام الفلاسفه بان العالم قديم باطل هو ان هذا العالم فيه متغيرات شمس وقمر وكوكب وارض وفيه متغيرات هذه المتغيرات تدل على على انه حادث وبعد ان قرروا هذه القاعده وحجج بهذا الدليل ورد به على الفلاسفه وظن لو انهم قصروا ظهور الفلاسفه الفاعلين في قدام العالم في هذا الدليل انتكس عليهم هذا الدليل لانه دليل ضعيف فيما عندهم من عقيده فقيل لهم اذا كنتم ان هذا الدليل صحيح اذن الله سبحانه وتعالى ايضا يتصف بهذه الصفات التي هي انتم تصدرونها حوادث الله لم يكن مستويا على العرش فخلق العرش ثم استوى على العرش الله ينزل كل ليله الى السماء الله يجي يوم القيامه اذا هذه كلها يلزم منها متغيرات ويلزم منها الحركه وهذا يثبت في الانسان فيهم وجه الاعتراض فظمنهم لما قيل ان هذا الاعتراض قال اذا لم في حمل الله الثبات العلي وهذا في الحديث قمر عجيب جدا والمشكله ان هذه القضيه ان هذه القضيه نشات منذ زمن طويل قبل الاشهاد وقبل المالوردي اي انها نشات منذ عهد بكلاب الذي كان صادقا قليلا للامام احمد بن حنبل رحمه الله فان ابن كلال لما جاء وجد الناس على طريقتين الناس في عصر على طريقتين طريقه اهل السنه والجماعه يثبتون جميع الصفات دون ان يفرقوا بينها بين الصفات الذات وصفات الكثر الخبريه وغير الخبريه وفاتم وهان وفات الدواط بين لا يفرقون بينه ويفقدون الجميع لان منهجهم واحد ولا فرق بينهم والقسم الثاني هم الجاميه ان معتقد الذين ينفون عن الله جميع الصفات لا يفرقون بين العلم والاراده والقدره والسمع والبصر والعلم والخبر والعلم بالغش باليدين فينفون عن الله سبحانه وتعالى جميع الصلاة ونظرا لأنه دخل في باب من أبواب علم الكلام وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو مفألة دليل شدوذ العالم واقناعه لذلك الدليل الباطل نظرا لذلك فإن ابن كلاب أتى بمذهب الجنس جمع به بين مذهب السنة ومذهب العالم فأثبت لله الصفات لكن نفى عن الله ما يتعلق بمشيئته وإرادته بمشيئته وإرادته وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى التنضيح له في اثناء هذا الكلام لله تبارك وتعالى لكن المهم هنا أن أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى يثبتون لله المجيد والإتياد كما يبقى بجلاله العظمته ويقولون إنها صفات أفعاد فمجيئه إنما هو بمشيئته وإرادته جزى الله فضيلة الشيخ خير جزى ونفع له أن يأكل بما سمعه وإلى اللقاء مع الشريط الثالث إنه جزى الله لمنجد فهر في تفكيلات التقوى فإن رغم هذا الشريك هو 11 ألفا وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة